وخلق منها زوجها وبرز منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون نبي والأرحام واتقوا الله الذي تسألون نبي والأرحام واتقوا الله الذي تسألون نبي والأرحام وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وآتُن يَتَمَ أموالهم وآتُن يَتَمَ أموالهم وآتُن يَتَمَ أموالهم وآتُن يَتَمَ أموالهم وآتُن يَتَمَ وَأَتُلِيَ تَمَأْوَلُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْقَرِيْبَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالُهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ أَمْوَالُهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالُهُمْ إلى أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أموالهم إلى أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع في اليتامى فانكحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم أن لا تقسقوا في اليتامى فانكحو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتموا ألا تقسقوا في اليتامى فانكحو ما طاب لكم فانكحو ما طاب لكم من النساء ما وثلا ورباع وإن خفتموا ألا تقسقوا في اليتامى فانكحو ما طاب لكم فانكحوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فִي الْيَتَامَىٰ فانكحوا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْهُمْ ۚ كَمَا رَزَقَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فأنكحو ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم ألا تعجلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم ألا تعجلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فإن خفتم ألا تعدل فواحدة أو ما ملكت إيمانكم فإن خفتم ألا تعدل فواحدة أو ما ملكت إيمانكم أو ما ملكت إيمانكم فإن خفتم ألا تعدل فواحدة أو ما ملكت إيمانكم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 وآت النساء صدقاتهن نحلة نحلة وآت النساء صدقاتهن نحلة وآت النساء صدقاتهن نحلة وآت النساء صدقاتهن نحلة ان نحله فإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه منه نفسا فكلوه هني أم مريئه هني أم مريئه مريئه ولا تبتسفا أموالكم التي جعل الله لكم قياما قياما لكم قيما ولا تبتسفا أموالكم التي جعل الله لكم قيما قيما لكم قيما ولا تؤتِس السفهاء أموالَكُمُ التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتِس فَهَاءَ أموالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ قِيَامَةَ ولا ولا تؤتسفاء ولكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتسفاء ولكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتسفاء ولكم الذي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء املاكم الذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَلَا تَرْغَبُوا يَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا, فإن منهم رشدا فادفعوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن أَمْوَالَهُمْ فإن حتى إذا بلغن كحاف إن ألس منهم رشدا فدفعوا إليهن أموالهم فإن ألس منهم رشدا فدفعوا إليهن أموالهم حتى إذا بلهنك حف إن لستم منهم رشدا فدفعوا فدفعوا إليهم أموالهم فإن لستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم وباتن اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فانا نستم منهم رشدا فانا نستم منهم رشدا فارفعو اليههم اموالهم وَبَتَرُوا يَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُنِكَ حَبِينَ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَإِنَّ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَلَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنَّ أَنَّسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَلَفَعُوا إليهم أموالهم حتى إذا بلغن كاحف إن آنستم منهم رشدا فرفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا غايسرات وبدا والأن يكبروا ولا تأكلوا غايسرات وبدا والأن يكبروا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا لن يكبروا ولا تاكلوا ما إسرافا وبدارا أجكبروا وبدارا أن يكبروا إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستأف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالا فأشهدوا عليهم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم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 للجار نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والأقربون والأقربون وللسائ نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر مما قل منه أو كثر وَالْيَتَامَىٰ نصيب ٱلضُّعَفَاءَ كَيْ لَا يَتَعَثَّرُوا۟ فِى كِتَٰبِ ٱلْكِتَٰبِ ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نَفْسَهُ فَقَدْ ظَلَمَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِۦ ۚ وَمَن يَصْنَعْهُ فَقَدْ أَصْلَحَ لِنَفْسِهِۦ ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوُا۟ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُنُ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَتَاجِنُ فَأُزُقُوهُمْ وَالْيَتَامَ وَالْمَتَاجِنُ فَأُزُقُوهُمْ وَإِذَا حَضَرَ لَهُمْ فَوْلَمْ عَرُوفَ وقولوا لهم قولاً معروفاً واليخشى الذين لو ترتووا من خلفهم ذلّيتا ضعفاً خافوا عليهم عليهم خيفوا عليهم ضعفاً خافوا عليهم واليخشى الذين لو ترتووا من خلفهم ذلّيتا ضعفاً خافوا عليهم وَالْيَقْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَوْا مِنْهُ خَلْفِهِمُ ذُرْيَةٌ ضَعَفَ الْخَافُوا عَلَيْهِمْ فَاللَّيْتَهُ اللَّهُ وَاللَّيْتَهُ اللَّهُ وَاللَّيْتَهُ اللَّهُ وَاللَّيْتَهُ اللَّهُ وَاللَّيْتَهُ اللَّهُ وَاللَّيْتَهُ اللَّهُ وَاللَّيْتَهُ اللَّهُ وَاللَّيْتَهُ اللَّهُ وَاللَّيْتَهُ اللَّهُ وَاللَّيْتَهُ أموال اليتامى غل من إنما يأكلون في بطونهم نارا أموال اليتامى غل من إنما في بطونهم نارا إن الذين يأكلون أموال اليتامى غل من إنما يأكلون في بطونهم نارا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا, وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم في أولادكم في أولادكم للذكر مثل حظ الإنسان للذكر مثل حظ سين مثل حظ سين فإن كن نساؤ ان فوقت ندين فلم نتر ما تر فان كن نساؤ ان فوقت فلم نتر ما تر كانت واحدة فلها النصف وان كانت واحده فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهم السُّلُسُ مِمَّ ترك إن كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهم السُّلُسُ مِمَّ ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورفه أباه فلأمّه السُّلُس وورفه أباه فلأمّه السُّلُس وورثه ابواه فلأمه من الثلث فالان وورثه ابواه فلهم من الثلث فالان من كان له إخوة فلأمه من الثلث كان له اخوه فالام من فَإِنْ مِنْهُ السُدُسَ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَهُمْ مِنْ السُدُسِ فَإِنْ مِنْهُ السُدُسَ مِنْ دَيْنٍ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ بِهَا, أودين بها أودين من بعد وصية يصاب بها أودين يصاب بها أودين من بعد وصية يصيبها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تذعن أيهم أطرب لكم نفعات آباؤكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لا تدعون أيهم أقرب لكم نفعا لا تدعون أيهم أقرب لكم نفعا آباؤكم آباؤكم وأبناؤكم لا تدعون أيهم تقرض لكم نفع فريضة من الله إن الله كان عليم حكيم ولتُم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن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 يوصل بها أودين. يوصل بها أودين. فإن كان لهن ولد فلكم جمع مما تركنا من بعد وصية يوصل بها أودين. ولهن جمع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ولهن النضر مما تركتم إن يكن لكم ولد وله النضر مما توسطتم إن يكن لكم ولد وله النضر مما تركتم إن يكن لكم ولد وله النضر مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فله نسمن من ما تركم من بعد وصية توصون بها أودين توصون بها أودين توصون بها أودين أو فإن كان لكم ولد فلم نسمن من أتركتم من بعد وصية من بعد وصية توصون بها أودين من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجلاً يورث كلالاً أو مرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهم السدس وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس وإن كان رجل يورث كلالته وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد السدس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 فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. من بعد وصية يوصي يصيبها عودين غير مضاض. من بعد وصيتي يصيبها أودين غير مضاب بها أودين غير مضاب بها أودين غير مضاب غير مضاب يوصى بها أودين غير مضاض بها أودين غير مضاض من بعد وصية يوصي بها أودين غير مضاض وصيّدا من الله والله عليم حليم تلك حدود الله، ومن يطيع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهاق خالدين فيها، تجري من تحتها الأنهاق خالدين فيها، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهاق خالدين فيها. يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وميت إلا هو مسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُجُوهُ لَدَخِلْهُنَّ نَارًا خَالِدًا فِيهَا نَارًا خَالِدًا فِيهَا يُدَخِّلُهُنَّ نَارًا خَالِدًا فِيهَا يُدَخِّلُهُنَّ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ومن يعصِ الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ولاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم قال منكم من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم، من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم، واللاتي يدين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم. من نساءكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم من نساءكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم. فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا فان شهدوا فامسكوهم في البيوت حتى يتوفاهم الموت او يجعل الله لهم نسبيلا حتى يتوفاهم الموت او يجعل الله لهم نسبيلا والذان يئتيانها منكم فاذوهما منكم فاذوهما يأتيانها منكم فآذوهما فآذوهما فآذوهما منكم فآذوهما والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما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 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء ادغه ثم ما يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم عليهم فاولائك يتوب الله عليهم عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَظَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبَتُّ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ مُوْتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ وَهُمُ كُفَّارٌ قَالَ إِنِّي تُبَتُّ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ مُوْتُونَ كُفَّارٌ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتل آن ولا الذين يموتون وهم كفار, وهم كفار حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتل آن ولا الذين يموتون وهم كفار قال إني تبتل أنا وللذين يموتون وهم كفار قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وليس إذ للذين يعملون السجئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتلان ولا الذين, ولا الذين يموتون وهم الكفار أولئك أعترنا لهم عذابا أنما أعتدنا لهم عذابا أليما أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تلف النساء كرها لا يحل لكم أن ترث النساء أجرها لا يحل لكم أن ترث النساء أجرها يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء قره لا يحل لكم ان ترثوا النساء قره لا يحل لكم ان ترثوا النساء قره يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء أكرهها ولا تعذلون لتذهبوا ببعض ما آتيتمه إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مبينة يأتين بفاحشة مبينة ولا تعذلون لتذهبوا ببعض ما آتيتمه إلا أن يأتين بفاحشة مبينة, مبينة مبينة ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أن يأتين بفاحشة مبينة أن يأتين بفاحشة مبينة ولا تعقلوهم لتذهبوا ببعض ما اتيتموه اتيتموه الا ان ياتين ذفاحش مبينه وعاشروهم بالمعروف وعاشروهم بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فيه خيرا كثيرا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى أن تكره شيئا شيئا أو يجعل الله فيه خيرا كثيرا، فإن كرهتمه نفعز أن تكره شيء، أو يجعل الله فيه خيرا كثيرا شيء، أو يجعل الله فيه خيرا كثيرا. شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسي أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداه النقل طارا فلا تأخذوا منه شيئا إحداه النقي فلا تأخذ منه شيئا فلا تأخذ منه شيئا إحداه النقي فلا تأخذ منه شيئا فلا تأخذ منه شيئا واتيت إحداه النقي فلا تأخذ منه شيئا فلا تأخذوا منه شيئا وآتيتموا إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وإن ردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتموا إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا شيئا وآتيتموا إحداه نقنطارا فلا تأخذوا منه شيئا شيئا وآتيتموا إحداه نقيو طارا إحداه النقيو طارا فلا تأخذ منه شيئا شيئا وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وأتينتم إحداه النقيو طارا فلا تأخذ منه شيئا وإن أردت مستذال زوج ما كان زوج وأتنتم إحداه نقي طرفا فلا تأخذ منه شيئا أتأخذنه بهتانه وإسمم مبينا بهتانه وإسمم مبينا أتأخذنه بهتانه وإسمم مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وقر أفضى بعضكم إلى بعضه وأخذن منكم ميثاقا غليظا وقر أفضى بعضكم إلى بعضه وأخذن منكم ميثاقا غليظا أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقاً وليذا إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقاً وليذا وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقاً وليذا. وكيف تأخذونه وقد ضاد بعضكم الى بعض واخذنا منكم واخذنا غليظا وقد ضاد بعضكم إلى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا وكيف تاخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وقل أفضى بعضكرو إلى بعضه منكم ميثاقا غليظا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 وما باءكم من, من النساء إلا ما قد سلق إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وما باءكم من النساء إلا ما وسأ سميلا، إنه كان فاحشة ومختة وسأ سميلا. حرمت عليكم أمماتكم وبناتكم وأخواتكم وأمماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخ, وبنات الأخ وبنات الأخت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وصالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت كرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمماتكم وقَالاتكم وبنات الأخ وبنات اللخ. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمماتكم وقَالاتكم وبنات الأخ وبنات اللخ. وبنات الأخ وتُمْهاتُكُم الَّتِي أَضْعَنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِنَ الْضَّاضَعَةِ أَضْعَنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِنَ الْضَّاضَعَةِ وَأُمْهاتُكُم الَّتِي أَضْعَنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِنَ الْضَّاضَعَةِ أَضْعَنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِنَ الْضَّاضَعَةِ وأمهاتكم التي أوضعنكم وأخواتكم من الضضاءء وأمهات نساء وربائكم التي في خجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن بالنعيم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتموا بهم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلاء أبناءكم الذين من أصلابكم. وَحَلَائِ أَبْنَائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَن تَجْمعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَد سَلَفَ إلَّا مَا قَد سَلَفَ وَأَن تَجْمعُ بَيْنَ لُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَد سَلَفَ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قصّل فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ وَهُورًا وَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ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 وَأحلل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وأحللكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين ويرمسافحين ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين ويرمسافحين وأخلل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين وغير مسافحين ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين وغير مسافحين ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين واحلل لكم ما وراء ذلك ام ان ترتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به فناتوهن ادورهن فريضه فريضه فاتوهن ادورهن فريضه فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَلَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ دَأْبِ الْفَرِيضَةِ الْفَرِيضَةِ ولا جناح عليكم فيما تراضيتموا به من بعد الفيضة إن الله كان علما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المفصلات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أهل المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات المخصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أجنك المخصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات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 بإيمانكم، بإيمانكم، بهم أنكم، والله أعلم بإيمانكم. بعضكم من بعض، بعضكم من بعض. فانكحو النبي ابن أهلهم، أهلهن وأتون لأجورهن بالمعرف مخصلات و غير مساحات ولا متخذات أقدان و غير مساحات ولا متخذات أقدان مخصلات و غير مساحات غير محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام وآتوهن أثورهن وآتوهن فإن أجورهن بالمحروف محصنات غير مساححات ولا متخذات أقدام فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نسق ما على المحصنات من العذاب فعليهن نسق على المحصنات من العذاب فَإِذَا احْتَنَّ بِنَئِ اتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ احْتَنَّ إِنْ أَتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ فَإِنْ زَاهَ احصَنَ فَإِنْ أتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ احصَنَ فَإِنْ أتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ احصَنَ بَئِنْ أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المخصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم لمو خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنا الذين من قبلكم ويتب عليهم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنا الذين من قبلكم ويتب عليهم. والله عليم حكيم. والله يريد أن يتب عليهم. والله يريد أجتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم أجُخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا وخلق إنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراغ منكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراغ منكم لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا. اموالكم دينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم تجاره عن تراض منكم لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون, إلا أن تكون تجارة عن سراط منكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباقل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يا أيها الذين آمنوا, آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحما بكم رحما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا فسوف نسليه نارا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُ كَبَائِرَ مَاتُونَهُنَّ عَنْهُنَّ كَفِيرٌ عَنْكُمْ سَجَّئَاتِكُمْ وَلُدَحِيلِكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا مَدْخَلًا كَرِيمًا نُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَجَّئَاتِكُمْ وَلُدَحِيلِكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ما تنهون عنه نكفذ عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجدنبوا كبائل ما تنهون عنه نكفذ عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما نكفذ عنكم سيئاتكم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 ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم وعلى بعض للذكار نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وللنساء نصيب مما اكتسبن مم واسالوا الله من فضله وَسَنُلَّهَ مِنْ سَظْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ولكل من جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون ونقربون والأقربون, والأقربون والذين عاقدت إيمانهم فأتوم نصيبهم إيمانكم فأتوم نصيبهم والذين عاقدت إيمانهم فأتوم نصيبهم فآتوهم نصيبهم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت اييمانكم فاتوهم نصيبهم والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شديدا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 وبما أنفقوا من أموالهم بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم الرجال قوامون على النساء بما تفضل الله بعضهم على بعضه وبما أنفقوا من أموالهم بما تفضل الله بعضهم على بعضه وبما أنفقوا من أموالهم من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله حافظات للغيب بما حفظ الله ولا تيتاقون نشوزهن فعهوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعهذروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا عليهن سبيلا فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فان أطع لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها من أهلها وإن خستمو شقاق بينهما فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها وإن خستمو شقاق بينهما فبعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إي يريدا إصلاحا وثقب الله بينهما إي يريدا إصلاحا وثقب الله بينهما إي يريدا إصلاحا وثقب الله بينهما إصلاحا وثقب الله بينهما يُرِيدُ إِصْلَاحَ الْجَوْفِ وَفِي اللَّهِ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا خَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شيئا شيئا شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمتاكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمالكم والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وَأَطْعِمْ ذَا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وبن القربا واليتامى والمساكين والجار للقربا والجار للجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم وبذي القرب واليتام والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم, وما ملكت أيمانكم والجار بالقرب والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبالسبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا سخرا الذين بخرون ويأمون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ويكتمون ما آتاهم الله من سضله ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من سضله ويكتمون ما آتاهم الله من سضله ويأمرون الناس بالبخل ويكتسون ما آتاهم الله من سضل آتاهم الله من سضل آتاهم آتاهم الله من سضل ويكتسون ما آتاهم الله من سضل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 ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر والذين ينسقون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر والذين ينفقون أموال أمور آ الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر آ الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرين فساء قرين وما يكن الشيطان له قرين فساء قرين وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا تثقوا من ما رزقهم الله لو بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله لو بالله واليوم الاخر لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثال ذره مثال ذره إن الله لا يظلم مثال ذره وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَ يُضَاعِفْهَا وَيُكْثِ مِلْدَهُ أَجْرًا عَظِيمًا وَيُتِي مِلْدَهُ أَجْرًا عَظِيمًا يُضَاعِفْهَا وَيُكْثِ مِلْدَهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا على أولئك شهداء، على ما أولئك شهداء بشهادة وجنبك على أولئك شهداء، فكيف إلى جناب كل أمم؟ شهيد وجيناتك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكفرون الله حديثا لو تسوا بهم الأرض ولا يكفرون الله حديثا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الأرض ولا يكتمون الله حديثا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوي أرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تترضوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلون وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلون لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا لا تخربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى توتسلوا سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى توتسلوا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 ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جربا ولا جربا إلا عامل سبيل حتى توتسلوا وإن كنتم مضاعوا على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مس أو لا مس نساء فلم تجدوا ما أنفتم مصعدو طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم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 أو لا مستموا النساء فلم تجدوا, فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا أو لمستم النساء فلن تجدوا ما أنفتم صعيدا فتَنْمَمُ صَعِيدَهُ طِجِبا فَمَسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْفِيكُمْ مَرْضَا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِقِ أَوْ لَمَسْتُمْ أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنفَتَ يَمَمًا صَعِيدًا قَبًّا فَمَسْحُوهُ فَمَسْحُوا بِأَجْهِشِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا ماء فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنْفَتَيَمَمُ صَعِيدًا قَدْبًا فَمَسَحُوا بِهُجُوهِكُمْ وَأَيْفِيكُمْ أَوْجِئَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِضِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءُ فَلَمْ تَجِدُ فَلَمْ تَجِدُ مَا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ ۚ مَا أَرْضَى اللَّهُ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ ۗ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا أو لا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنفَتَ يَمْمُ صَعِدَ وَطِجِباً فَتَيَمْمُ صَعِدَ وَطِجِباً فَمَسَحُوا بِوَجْوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ أَوْ جَاءَ حَدٌّ مِنْكُمْ مِنَ الْغَاضِبِينَ ايذى اولامستم النساء فلم تجدوا فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وأيديكم مرضى أو على سفر او جاء احد منكم من الغائط أو لا مستم أو لا مستم النساء فلم ما ماء فتيمموا فتيمموا صيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أو جاء أحد من كم من الغائط أو لمستم النساء أو لمستم النساء أثلا تجدوا ما أنفثا مصيدا طجبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم. مضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائص أو لمست نساء فلم تجدوا فلم تجدوا ما أنف فينموا صعيدا وطجبا فامسحوا, فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست نساء فلم تجدوا فلم تجدوا ما أنفتم صعيدا وطجبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم. مرضاء أو على ذفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست أو لمست نساء أفرن تجد ما أنفدم صعيدا طيبا فمسحو فمسحو بوجوهكم وأيديكم. مرضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لمستم أو لمستم نساء فلم تجدوا ما فتيمم صعيدا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وهيديكم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَا آمَنَ بِالْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ أَوْ لَمْ تَكُنْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو, أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طجبا فامسحوا, فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا, فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم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 أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست من ساء فلم تجد فلم تجد ما أنفتم صعيزا طيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم أَوْ جَاءَ هَحَدٌ مِّنْكُمُ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُوا النِّسَاءَ فلم تجدوا, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِهُجُوهِكُمُ وَأَيْذِهِكُمْ أوجأ أحد منكم من الغائط أولى مس مسا فألم تجدوا؟ فلم تجدوا ما أنفتم صعده طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم. مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلامة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وَتُنَصِيبَ مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَهُونَ الضَّلَامَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلَّ السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِكُمْ بِأَعْدَاءِكُمْ بِأَعْدَاءِكُمْ بِأَعْدَاءِكُمْ بِأَعْدَاءِكُمْ بِيَادِ هَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْذَائِهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ وليا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ وَارْاغْمُ اسْمَعُوا وَرَاءٌنَا لَن يَنبَأَ الْفِنَتُهُمْ لَن يَنبَأَ فِي الدِّينِ بألسنتهم وطعما في الدين مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعما في الدين واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعما في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى وهقاوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليل فلا يؤمنون إلا قليلاً لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً فلا يؤمنون إلا قليلاً يا أيها الذين آتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطم سوjoها من قبل أن نضم سودها فنردها على أدبارها أونال عنهم كما لا عنا أصحاب السبز على أدبارها أونال عنهم كما لا عنا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وزوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبب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 فنردها على أذبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السر مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أذبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السر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 فنردها على أذبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبب يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا يا أيها الذين تُلْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَهُمْ مِنْ قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَنُرَدُّهَا عَلَىٰ آدْبَارِهَا أَوْلَىٰ عَلَيْهِمْ أَوْلَىٰ كَمَا لَنَا اصحاب السب وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر ان يشرك به لا يغفر ان يشرك به ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يشاء لمن يشاء ويُغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقرست رأي ثمن عظيم، فقرست رأي ثمن عظيم، فقرست رأي ثمن عظيم، فقرست رأي ثمن عظيم فقرست رأي ثمن عظيم فقرست فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَل لَّا يُزَكِّي مَن يشاء يشاء يشاء بريلاه يزكي من يشاء ولا يظلم فتيله ولا يظلم فتيله أوضر كيف يستون على الله الكريب وكفى به اسمم مبينا به اسمم مبينا به إثما مبين وكفى به إثما مبين وكفى به إثما مبين به إثما مبين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطابوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا ويقولون إن الذين كتبوه هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيله أهدى من الذين آمنوا سبيله هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبس والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطابوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون للجبت والطابوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا من الذين آمنوا سبيلا أهدا من الذين آمنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا فلن تجد له نصيرا ومجد عن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نحيرا فإذا لا يأتون الناس نحيرا نحيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نحيرا فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَصِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ أم يحسدون الناس على ما آتتهم الله من تضليل آتتهم الله من تضليل آتتهم آتتهم الله أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من سضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما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 لإبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَوْصُدٌ عَنْ من آمن به ومنهم موصد عن من آمن به ومنهم موصد عن من آمن به ومنهم موصد عن فمنهم من آمن به ومنهم موصد عن وكفار جهنم سعيرا دائره وكفى بجهنم مسعيره وكفى بجحنم مسعيره ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار سوف نصليهم نار سوف نصليهم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا العذاب غيرها ليزوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليزوقوا العذاب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 واللّين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنّات تجري من تحتها الأنها وخلدين فيها أبدًا خالدين فيها أبدًا خالدين فيها أبدًا تجري من تحتها الأنها وخلدين فيها أبدًا تجري من تحتها الأنهاو خالدين فيها أبدا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهاو خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا وعامل الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا والذين امنوا وعملوا الصالحات والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار. تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة فيها أزواج مطهرة, مطهره. لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة، لهم فيها أزواج مطهرة، وندخلهم ظلا وظليلا، وندخلهم ظلا وظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى أهلها. إلى أهلها أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها <تصفيق> إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمالات إلى أهلها. إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمالات إلى أهلها إلى أهلها. الله يأمركم أن تؤدوا الأمالات إلى أهلها إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بين الناس أن تحكموا بالعدل وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ إِنْ مَا يعبكم بِهِ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ إِنْ مَا بِهِ يَعِظُكُمْ بِهِ إن الله نعم ما يعبكم به إن الله كان سميعا دصيرا. سميعا دصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا.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 تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر, واليوم الآخر, واليوم الآخر فإن تنازعتم في شيء إن ثردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر في شيء إن ثردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر فإن تلازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلة وأحسن تأويلة ذلك خير وأحسن تأويلة ذلك خير وأحسن تأويلة ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوة وقد أمروا أن يكفروا به بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاوات وقد أمروا أن يكفروا به بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاعوت وقد أمروا أن يكفروا به يريدون أن يتحكموا إلى الطاعوت وقد أمروا أن يكفرو به ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكو يريدون أن يتحاكو إلى الصعود وقد أمر أن يخرب يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ألم تر إلى الذين يزعمون أن هم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطابوت وقد مدوا أن يكفروا به آمنوا بما وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطابوت وقد منوا أن يكفروا به تر ترئن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما من قبلك يريدون يريدون أَجَّتَ حَكَمُوا إلَى الطَّعَوَةِ وَقَدْ أُمِرُوا أَجَّكْ فُرُبِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا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 إلى ما أنزل الله وإلى الوسول رأيت الملاّفين يصدون عنك صدودا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الوسول رأيت الملاّفين يصدون عنك صدودا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صجودا وإذا كيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صجودا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 وَإِذَا قُيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الْوَسُو لْرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنْكَ صُدُوداً فكيف إذا أصابتهم نصيبة بما قدمت أيدهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا بما قدمت أيدهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا فكيف إذا أصابتهم نصيبة بما قدبت أيديهم ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ثم جئوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلقون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلقون ثم جاءوك ثم مجاوء كي يحمفون بالله إن رجنا إلا إن رجنا إلا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم بجئوك يحلفون بالله إن اردنا يحلفون بالله إن اردنا إلا إحسانا وتوفيقا إحسانا وتوفيقا بما قدمت ثم جئوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وكلهم في أنفسهم قولا بريضا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وكلهم في انفسهم وكلهم في أنفسهم قولا بذيغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأذن الله وما أرسلنا من رسول إلا يُضاعب إبن الله وما أرسلنا من رسول إلا يُضاعب إبن الله من رسول إلا يُضاعب إبن الله من رسول إلا يُضاعب إبن الله ولو أن لهم اذ ظلموا انفسهم جادوا كف الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فَسَهُم جِئُوا كَفَى الثَّوْثُ اللهَ وَالْثَّوْثَر لَوْ مَغْسُولٌ وَجَدَ اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ إن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا كَفَى الثَّوْثُ اللهَ وَالْثَّوْثَر لَوْ مَرَسُولٌ وَجَدَ اللهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ولو أنهم الظلم إن أنفسهم جاءوا كفستو ف الله وستو ف لهم رسول لا وجد الله تواب الرحيم ولو أنهم الظلم إن أنفسهم جاءوا جاء واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تغوابا رحيما ولو أنهم إذ إن ظلموا أنفسهم جئوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول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 مما قضيت ويسلموا تسليما، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، حتى يحكموا كفيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويزلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا كفيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا من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 أَنْ قَتَلُوهُ أَن أَوْ يُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ إِلَّا قِلٌّ مِنْهُمْ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ أن قتلوا أنفسكم أوخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم أن قتلوا أنفسكم أوخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم أوخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليل منهم ما فعلوه إلا قليل منهم أنقذلوا أنفسكم أوخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم عليهم أنقذلوا أنفسكم أوخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولونا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه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 ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو فعلوا ما يعرضون به لكان خير لهم وأشد تسبيتا ولو أنهم فعلوا ما يعارض به، لكان خيرا لهم وأشد تسببا. وإذ لآتناهم من لدننا أجر عظيما، من لدننا أجر عظيما، من لدننا أجر عظيما. وَإِذَ لَّآتَيْنَا هَٰمَانَ مُّلْكَهُ وَأَعْطَيْنَاهُ غَنَاءً وَعَزًّا ۖ وَقَالُوا لَهُ مُذَرِّبًا ۖ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ مَسْكَنَكَ قُلْتَ لَهُۥ سَلَٰمًا نا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صراطا مستقيما صراطا مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما صراطا مستقيما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 مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَ فَأُولَٰئكَ مَعَ الَّذينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ والصديقين والشهداء والصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم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 وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانسروا ثباتا وانسروا جميعا خذوا أو جميعا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانسروا ثباتا وانسروا جميعا هدوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا يا أج ه الذين آمنوا خذ حذركم فانفسرو ثباتنا وانفسروا جميعا وإن منكم لمن لا يبص أن لا يبص وإن منكم لمن لا يبص فإن أصابتكم نصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا فإن أصابتكم نصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معه شهيدا فإن صارتكم نصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعب الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم سضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه موزة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ما وددوا لي تني كنت معهم ففوز فوزا عظيما. كأن لم تكن بينكم وبينه موزة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولئن أصابكم خضل من الله لا يقولن كأن لم يكن بينكم وبينه موزة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وَلَإِنْ صَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا وَلَئِنْ أصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة بلا بالآخرة, بالآخرة يشكون الحياة الدنيا بلا خيرة بلا خيرة بالآخرة, بالآخرة, بالآخرة فاليقاتي في سبيل الله الذين يشكون الحياة الدنيا بلا بالآخرة بالآخرة بالآخرة, بالآخرة, بالآخرة, بالآخرة ومن يقات في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما فسوف نؤتيه اجرا عظيما فسوف نؤتيه اجرا عظيما فيقتل او يغلب فسوف عظيما فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومالكُم لا تُقَادِلُونَ في سَبِيرِ اللَّهِ وَالْمُستَضَعَفِينَ مِنَ الدَّجَالِ وَالْمِسَاءِ وَالْوِيلَدَى الَّذينَ يَقُولونَ الَّذينَ يَقُولونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَوِيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا الَّذينَ يَقُولونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَوِيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القوية الظالم أهلها وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل من لدنك نصيرا نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان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 كفوا أيديكم وأقيم الصلاة وآت الزكاة، كفؤ أيديكم وأقيم الصلاة وآت الزكاة، وآت الزكاة، وآت الزكاة، وأقيم الصلاة وآت الزكاة. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفؤ أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كفؤ أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفؤ أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون النات كخشية الله أو أشد خشية أو أشد خشية إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أود أشد خشية فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أود أشد بد فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق منهم يخشون ما تك خشية الله أو أشد خشية خشيه وقالوا ربنا لما كدرت علينا القتاد لولا أخبرتنا إلى أجل قريب لولا أخبرتنا إلى أجل قريب لولا اقتربنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى لمن اتقى والاخره خير لمن اتقى ولا اخره خير لمن التقى ولا اخره خير لمن التقى لمن التقى والاخره خير لمن التقى ولا تظلمون فتيلا ولا تظلمون فتيلا ولا يظلمون فتيلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة, مشيده اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولون هذه من عند الله حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك سيئة يقول هذه من عندك وَإِنْ تُصِرْهُمْ سَجَّةٌ يَقُولُ هَذِي مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّمِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَقْضُونَ حَدِيثًا فَمَا لِهَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَقْضُونَ حَدِيثًا فَمَا القوم لا يكادون يفكون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سجأة فمن نفسك وما أصابك من سَيِّئَةٍ فمن نفسك وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَعَادَةٍ فَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ من يطيع رسول فقد أطاع الله فقد أطاع الله من يطيع رسول فقد أطاع الله فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفذا عليهم حفذا عليهم حفذا فما أرسلناك عليهم حفيظا عليهم حفيظا فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا فما أفصلناك عنهم حفظا ويقولون طاعه ويقولون طاعه فإذا برجو من عندك بجت قائمة منهم غير الذي تقول منهم غير الذي تقول قائمة منهم غير الذي تقول فَإِلَّا الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَجْتُمَعُ مَا يُبْدِجُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَّى بِاللَّهِ وَكِيلًا وكتاب الله وكيله وكفء الله وكيله أَفَلَا يَتَدَبَّونَ الْقُرآنِ أَفَلَا يَتَدَبَّونَ الْقُرآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً كَثِيراً وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوهُ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ آذَوُوهُ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ آذَوُوهُ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ آذَوُوهُ بِهِ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه به, أذاع به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه به من الأمن أو الخوف أذاعوه به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوه به ولو ردوه إلى وسول وإلاء الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم وإلاء الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم وإلاء الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم وَإِلَّا أُولَمَرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَمْبِقُونَهُ مِنْهُمْ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لعلمه الَّذِينَ يَسْتَمْبِقُونَهُ مِنْهُمْ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ الَّذِينَ يَسْتَمْبِقُونَهُ مِنْهُمْ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبقونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقات في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأسى الذين كفوا بأسى الذين كفوا عسى الله أن يكف بأسى الذين كفوا والله أشد بأسه وأشد تنكلا والله أشد باسا وأشد تنكيلا والله اشد بكسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن نصيب منها من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها وَمَن يَشْفَع شَفَاعَةً سَجَّاءً يَكُل لَهُ كِثْرَ مِنْهَا وَمَن يَشْفَع شَفَاعَةً سَجَّاءً يَكُل لَهُ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا على كل شيء مقيت، وكان الله على كل شيء مقيت، وإذا حجت بتحية فحي بأحسن منها أو ردها، فحي بأحسن منها أو ردها. فحجوا بأحسن منها أو ردواها وإذا حجتموا بتحية فحجوا بأحسن منها أو ردواها فحيوا بأحسن منها أو ردواها إن الله كان على كل شيء حسيبا على كل شيء حسيبا على كل شيء حسب إن الله كان على كل شيء حسب الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ اتَّخَذُوا وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا فما لكم في المنافقين فئتين والله أُكثهم بما كتب فئتين والله أُكثهم بما كتب أتريدون أن تهجم أن ظل الله أتريدون أن تهجم أن ظل الله أتريدون أن تهجم أن ظل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا نَتْجِدَ لَهُ سَبِيلَ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا نَتْجِدَ لَهُ سَبِيلَ وَالذُّلَّ وَتَكْفُرُونَ كَمَا كَفَوُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَتَكُونُونَ سَوَاءً سواءا فلا تتخذ منهم أولياء أحتى يهاجرو في سبيل الله أولياء أحتى يهاجرو في سبيل الله فلا تتخذ منهم أولياء أحتى يهاجرو في سبيل الله فلا تستخر منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تستخر منهم أولياء حتى يهاجرو في سبيل الله فلا تستخر منهم أولياء حتى يهاجرو في سبيل الله فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقُتِلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرَ وَلَا نَصِيرَ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرَ وَلَا, ولا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرَ إلا الذين يصلون إلى طوين بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم أو جاءوكم أو جاءوكم أو جاءوكم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لو جاءوكم أو جاءوكم أو جاءوكم ميثاق أو جاءوكم أو جاءوكم إلا إِلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْجَاءُكُمْ حَفِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ حَفِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ حصرت صدورهم أي يقاتل كم أو يقاتل قومهم حصرت صدورهم أي يقاتل كم أو يقاتل قومهم حصرت صدورهم أي يقاتل كم أو قومهم اي يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم حفر الصدورم اي يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم حفر صدورهم ان يقاتلوكم او قومهم ولشا الله لتلقهم عليكم تلقاتلوكم لا سلّطهم عليكم فلقات لكم ولو شاء الله لسلّطهم عليكم فلقات لكم ولو شاء الله لسلّطهم عليكم فلقات لكم ولو شاء الله فإن اعتذروكم فلم يقاتلواكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا عليهم سبيلا وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم وعليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم يأمنوكم ويأمنوا قومهم يأمنوكم ويأمنوا قومهم, يأمنوكم ويأمنوا قومهم يا منوكم ويمنو قومهم أيمنوكم ويمنو قومهم ستجدون آخرين يريدون أن يا منوكم ويمنو قومهم ستجدون آخرين يريدون أن يا منوكم ويمنو قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أبكس فيها كلما ردوا إلى الفتنة أبكس فيها كلما ردوا إلى الفتنة أبكس فيها فإن لم يعتذرواكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم فَخُذُوهُمْ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُّونَهُمْ حِينَ تَسْتَكْمُوهُمْ وَيُلْقُونَ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكْفُّونَ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُّونَهُمْ وَيُلْقُونَ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكْفُّونَ ايديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقصدوهم فان لم يعتذروكم ويلقوا اليكم استسلموا ويكفوا ايديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقصدوهم ويلقوا اليكم استسلموا ويكفوا ايديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث سفتمهم وأولئكم جعل مالكم عليهم سلقام مبينا عليهم سلقام مبينا وأولئكم وجعل مالكم عليهم سلقام مبينا وَأُولَائِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً إِلَّا خَطَأً أَيَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وما كان للمؤمنين يقتل مؤمنا إلا خطأ وما كان للمؤمنين يقتل مؤمنا إلا خطأ وما كان للمؤمنين يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير وقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا, أهله إلا صدقوا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة, مؤمنة مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمناً وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمناً وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمناً وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنه وتحرير رقبة مؤمنه مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنه مؤمنه مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنه مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مُؤمنة. مسلمة إلى أهله وتحريم رقعة مُؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مُؤمنة مُؤمنة.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 خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وغضب الله عليه ولعنه واعد عذابا عظيما فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما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 ومجقت المؤمنا متعمنا فجزام جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعلا وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إذا ضربتم في سبيل الله فتمينوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ضربتم في سبيل الله فتمينوا فتفبتوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتفبتوا يا أزها الذين آمنوا آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا لست مؤمنا القائليكم السلام لست مؤمنا لست ولا تقولوا لمن القائليكم السلام لست مؤمنا السلام لست مؤمنا القائليكم السلام, السلام, السلام لست مؤمنا القائليكم السلام لست السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن القايل لكم السلام لستم منا ولا تقولوا لمن القايل لكم السلام لستم منا ولا تقولوا لمن القايل لكم السلام لستم منا تبتون عرب الحياة الدنيا فعند الله مغامر كثيرة كثيرة تبتون عرب الحياة الدنيا فعند الله مغامر كثيرة كثيرة تبتون عرب الحياة الدنيا فعند الله مغامر كثيرة كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا فتتبتوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خديرا خبيلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الظالم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وَيُؤْلَى الضَّرَى وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ غيرون الضر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم غيرون الضر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة درجة تفضل الله المجاهدين بأنوالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلهم وعد الله الحسن الحسن الحسن وكلهم وعد الله الحسن وتفضل الله المجاهدين على القائدين أجرنا غيمة درجات منه وعفروته ورحمة ورحمه ومغفرة ورحمه ومغفرة ورحمه درجات منه ومغفرة ورحمه وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم أنفسهم قالوا فيما كنتم ظالماً أنفسهم قالوا فيما كنتم أنفسهم قالوا فيما كنت إن الذين توفاهم الملائكة ظالماً أنفسهم قالوا فيما كنتم إن الذين, إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنت إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنت إن الذين توفاهم الملائكة, الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْهُمُ الْمَلَائِشَةُ غَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرض, فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتُهاجرو فيها؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتُهاجرو فيها؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتُهاجرو فيها؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ <سؤال> جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ <سؤال> فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ <سؤال> <سؤال>, <حبي remembers> جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ <سؤال> جَهَنَّمَ وسائت مصيرا، وسائت مصيرا، مصيرا. إلا المستضعفين النرجان والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهدون سبيلا. إلا المستضعفين من الذجان والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهذون سبيلا لا يستطيعون حيلة ولا يهذون سبيلا فأولئك عسى الله أن يحقو عنهم فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ أَلَمْ يَعْفُ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَّحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عفوا غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً, وسعه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 وكان الله غفور رحيم وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة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 إن, أن, إن, أن, إن خفتم أن يسكنكم الذين كفروا إن خفتم أن يستنكم الذين كفروا إن خفتم أن الذين كفروا إن خفتم أن يستنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا كانوا لكم عدو ومبينا إن الكافرين كانوا لكم عدوا ومبينا إن الكافرين كانوا لكم عدو ومبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقط طائفة منهم معك وليأخذ أسم وَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَالْتَقَطْ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَأَقِمْ تَرَاويحَ الصَّلَاةِ فَالْتَقَطْ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك واليأخذوا أسلحتهم واليأخذوا أسلحتهم واليأخذوا أسلحتهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك واليأخذوا أسلحتهم فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَرَائِحُمْ وَرَائِحُمْ مِنْ وَرَائِكُمْ وَرَائِحكُمْ والتأفيظة أقرى لن يصלו فليصلو معك واليأخذ حذرهم وأسمحتهم حذرهم وأسمحتهم ظايفة أقرى لن يصلو فليصلو معك واليأخذ حذرهم وأسمحتهم قائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وأسلحةهم قائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وأسلحةهم. وَالْسَّاقِطَةَ طَائِفَةٌ فُخَرًا لَنْ يَصْدُوا فَلْيُصَنُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ طَائِفَةٌ أُبْطِرَالًا لَنْ يَصْدُوا فَلْيُصَدُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالْكَافِرَ أيْفةٌ أُخرى لم يُصلُ فَالْيُصلُ مَا كَ وَالْيَاخذُ حِذرًا وَأَسلِحَتَهُمْ وَالَّذينَ كفروا لَوْ تَغْفُلونَ عَنْ أَسلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً مِيلَةً وَاحِدَةً وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنِ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَنِيقُونَ عَلَيْكُمْ لَيْلَةً وَاحِدَةً وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَوخَّلُونَ عَنِ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَنِيقُونَ عَلَيْكُمْ لَيْلَةً وَاحِدًا ميلت واحدة ولا جناح عليكم إن كان لكم أذن من نفر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم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 ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحةكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحةكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن مما غرنا وكنتم مضاع أو كنتم مضاع أن تضعوا أسلحتكم. أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من نظارم أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وَخُذُوا حِذْرَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فإذا قضيتم الصلاة فذكر الله قيام وقعود وعلى جنوبكم فذكر الله قيام وقعود وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة فذكر الله قيام وقعود وعلى جنوبكم فإذا فأقيموا الصلاة, فأقيموا الصلاة فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة، فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة، فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ولا تهلو في بيت القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون كما تألمون فإنهم يألمون كما تألمون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وتغضون من الله ما لا يغضون وكان الله عليما حكيما اننا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله لتحكم بين الناس بما اراك الله الكتاب بالحق تحكم بين الناس بما اراك الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله بما أليك الله لتحكم بين الناس بما أريك الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أريك الله بما أريك الله ولا تكن للقائمين قصيما ولا تكن للقائمين قصيما وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا خَوَّانًا فِي خَوَّانًا أَثِيمًا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبجتون ما لا يرضى من القول إذ يبجتون ما لا يرضى من القول وهو معهم إذ يبجتون ما لا يرضى من القول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 ههنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ههنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ههنتم هؤلاء أجادلتم عنهم في الحياة الدنيا الدنيا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا الدنيا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا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 جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة يوم القيامة عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا عَلَيْهِمْ وَكِيلًا عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَعْمَلْ سوءا سأنا يظل نفسه ثم يستوفر الله يجد الله غفور رحيم سأنا يظل نفسه ثم يستوفر الله يجد الله غفور رحيم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 ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يضم به بريئا فقد احتمل, فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يضم به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا خطيئة أو إثما ثم يضم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ومن يكثر قطيئه او اسما ثم يغني به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهثانا واثما مبينا ومن يكثر قطيئه او اسما ثم يغني به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهدانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك منهم أن يضلوك منهم أن يضلوك, منهم أن يضلوك لهم الطائفة منهم أن يضلوك، منهم أن يضلوك، أن يضلوك، منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضلونك من شيء، إلا أنفسهم، وما يضلونك من شيء. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء أنفسهم وما يضلونك من شيء وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء شيء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 من جواهم إلا من أمر بصرفة أو معروف أو إصلاح بين الناس الناس من جواهم إلا من أمر بصرفة أو معروف أو إصلاح بين الناس من جواهم إلا من أمر بصرفة أو معروف أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم إلا منمر بصرقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير من نجواهم إِلَّا مَنَ مَرَّ بِصَدَقَةٍ نَّوَو مَعْرُوفٍ وَإِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَتَعَالَ بِالْكِبْرِ فَإِنَّ اللَّهَ فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا يُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, يؤتيه أجرا عظيما نأته أجر عظيمًا مضات الله فسوف نأته أجر عظيمًا وَمَن يَسْعَى لِذَلِكَ بِسِعَاءٍ مضات الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ومن يفعل ذلك بداغاء امرطات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يفعل ذلك بداغاء امرطات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبجل له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويدبِح وير سبيل المؤمنين نُولِيه ما تولَّى ونُصلِه جهنم نُولِيه ما تولَّى ونُصلِه جهنم نُولِيه ما تولَّى ونُصلِه جهنم وير سبيل المؤمنين نُولِيه ما تولَّى ونُصلِه جهنم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوده ما تولى ونصبه جهنم من بعد ما تبجن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوده ما تولى ونصبه جهنم من بعد ما تبيلي له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما توليى ونسله جهنم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيد له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويشاقق الرسول من بعد ما تبيد له الهدى وَلَّه مَاتَ وَلَّى وَنَصْلَه جَهَنَّب وَمَجَّ شَاقِق الرَّسُول مِنْ بَعْدِ مَا تَبَجَّلَ لَهُ الْمُدَّى وَيَتَّبِع غَيْر سَبِيل الْمُؤْمِنِينَ وَلَّه مَاتَ وَلَّى وَنَصْلَه جَهَنَّب وَسَاءَ أَثْمَ خِيرًا وَسَاءَ أَثْمَ إن الله لا يُوفِّر أَن يُشْرَكَ بِهِ إن الله لا يُوفِّر أَن يُشْرَكَ بِهِ إن الله لا يُوفِّر أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيُوفِّر مَا دون ذَلِك لِمَن يَشَاء يَشَاء لِمَن يَشَاء وَيُوفِّر دون ذَلِك لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَرَضَ ضل الظَّلَالَ لَمْ بَعِيدَ فَقَضَ ضل الظَّلَالَ لَمْ بَعِيدَ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَضَ ضل الظَّلَالَ لَمْ بَعِيدَ إِن يَدْعُونَ إِنْجَلِهِ إلَّا إِلَهًا فَوَإِن يَدْعُونَ إلَّا شَيْطَانًا مَرِدَ ان يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّا سَوْفَ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ إِن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّا سَوْفَ وَإِن يدعون إِلَّا وَإِنْ يَدْعُونَا إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ إِجْدَادٌ مِنْ جُنُونِهِ إِلَّا إِلَٰهًا فَوَجَدُوا إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَسْتَغِيثَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَقْضَٰ وَقَضَىٰٓ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ مِن دُونِهِۦ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا فَلَيُبَدِّلُنَّ آذَانَ اللعَانِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ فَلَيُبَدِّلُنَّ آذَانَ اللعَانِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَدِّلُنَّ آذَانَ اللعَانِ وَلَآمُرَنَّهُمْ ولا أمرنهم فلا يغير النفق الله ولا أمرنهم فلا يبتكون نذللا عني ولا أمرنهم فلا يغير الله وَلَا أُبِلَّ لَنَهْمُ وَلَا أَمَنِّيَنَّهْمُ وَلَا أَمْرَنَّهْمُ فَلَيَبْتكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ خَلْقَ اللَّهِ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا فقد خسر خسران مبينا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا يعدهم ويمنيهم ويمنيهم يَئِذُهُمْ وَهُمْ مِنْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ, جهنب مأواهم, جهنب مأواهم, جهنب مأواهم جهنب اولائك ماواهم جهنم ماواهم جهنم ماواهم جهنم ولا يبدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار تجرين تحتها الأنهار وقارين فيها أبداء، قارين فيها أبداء، قارين فيها أبداء، جنات تجري من تحتها الأنهار وقارين فيها أبداء، من تحتها. أنهاو خالدين فيها أبدا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهاو خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا والذين آمنوا والذين آ من واعظ الصالح لتندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا وحد الله حقا ومن أصدق من الله فيلا ومن أصدق من الله حينا وَمَا نَصْدُقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ليس بِأَمَانِجِكُمْ ولا أَمَانِجِ أهل الكتاب وَلَا أَمَانِجِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا أَمَانِجِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيْسَ بِأَمَانِجِكُمْ وَلَا أَمَانِجِ أَهْلِ الْكِتَابِ ولا أماني أهل الكتاب ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليه ولا نصيرا ولا نصيرا من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليه ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون قيرا يدخلون الجنه ولا يظلمون قيرا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نحيرا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نحيرا يدخلون الجنة ولا يظلمون نحيرا أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نحيرة وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نحيرة. أو أنسي وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نحيرا، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نحيرا، وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نحيرا.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 وَمَنْ فَوَّ وَمُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَذُقُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وهو محسن والتابع من لد إبراهيم حنيفة من لد إبراهام حنيفة محسن والتابع من لد إبراهيم حنيفة ومن أحسن دينا من نسلم وجهه لله وهو محسن والتابع من لد إبراهيم حنيفة ومن أحسن دينا من من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم عنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً وللله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيط بكل شيء محيط وكان الله بكل شيء محيط ويستسوونك في النساء في النساء في النساء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فيهن, فِيهِنَّ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيَتَامَ في النِّسَاءِ اللَّهِ لَا تُكْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَتَطْرُدُونَ أَن تَنكِحُوا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ أَلَا تَكِينُونَهُم مَّا كُتِبَ لَهُمْ وَتَطْرُدُونَ أَن تَنكِحُوا الْمُسْتَضْعَفِينَ وَالْمُسْتَضْعَفَةَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ في يدام النساء الله لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما يتلى عليكم في الكتاب في يتاما لساء إلا تيلا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وَتَغَضَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ الَّذِي لَا تُؤْتُونَهُمْ مَا كُتِبَ لَهُمْ وَتَغَضَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّهِ لَا تُوتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْشِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَا بِالْقِسْطُ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 في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهم وتبغون أن تنكحون والمستضعفين من الولدان وأن تقوم وأن تقوم ليتامى بالقصة وما تفعل من خير فإن الله كان بي علما وما تفعلون من خير فإن الله كان بي علما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعرابا فلا جناح عليهم أن يصالح بينهما صلح فلا جناح عليهم أن يصالح بينهما صلح ان يصلحا بينهما صلحا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا ان يصلحا بينهما صلحا فلا جناح عليهما ان يصالحا بينهما صلحا وَإِنَّ امْرَأَةً طَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا لَوَعْرَضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَالِحَا إِن يَصَالِحَا بَلِ هُمْ بُوحَالِ وَإِنَّ امْرَأَةً طَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعراضا فلا جناح عليهما أن تصلحا بينهما صلحا وإن امرأة صافت من دعنها نشودا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح طيب وأحضرت الأنفس الشح الأنفس الشح وأحضرت لَمْ فُتُ الشُّحْ وإنْ تُحْسِنُ وتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُ أَن تَعْدِلُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ولن تستطيع أن تعذل بين النساء ولو حرصتم ولن تستطيع أن تعذل بين النساء ولو حرصتم فلا تميل كل المي فتذو هاك المعلقة وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَطَّرَ قَا يَغْفِرُ اللَّهُ كُلَّ مَنْ سَاعِهِ وَإِن يَتَطَّرَ قَا يَغْفِرُ اللَّهُ كُلَّ مَنْ سَاعِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الأرض وما في الأرض ولقد وصينا الذين أُوتوا الكتاب من قبركم وإياكم أن تتقوا الله وإياكم أن تتقوا الله وإياكم أن تتقوا الله من قبركم وإياكم أن تتقوا الله من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله وإن تكفر فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وللله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وما في الأرض, الأرض وكفاب الله وكيلا وكفاب الله وكيلا وكفاب الله وكيلا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ بِآخَرِينَ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ يذهبكم أجمع الناس ويأتي بآخرين بآخرين بآخرين إن يشأ يذهبكم أجمع الناس ويأتي بآخرين إن يشأ يذهبكم أجمع الناس ويأتي بآخرين يا قريباً يذهبكم اجل الناس ويأتي بأقرب بيأقرب وكان الله على ذلك قديرا قديرا وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ولاخرة ولا خيره من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا ولا خيره ولا خيره والآخره من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا ولا خيره والآخره, والآخره والآخر والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا, بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء الله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أول والدين والأقربين ولو على أنفسكم أول والدين والأقربين يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين بالقصة هذا من الله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يا أهل الذين آمنوا كنوا قوامين بالقسم ودان ألا شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْقُرَبِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْقُرَبِ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أو الوالدين ولا قرابين ولا أقربين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا قلوا قوامين بالقص شهدا لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين ولقربين إن يكن غنيا أو فقيرا سالله أولى بهما إن يكن غنيا أو فقيرا سالله أولى بهما, أولى بهما يجكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما يجكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبع الهوى ان تعدلوا فلا تتبع الهوى ان تعدلوا فلا تتبع الهوى أن فلا تتبئ الهوى أن تعجلوا فلا تتبئ الهوى أن تعجلوا فلا تتبئ الهوى أن تعجلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون قديرًا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 وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَالْيَوْمَ الْآخِرِ ضل بعيدا وَالْيَوْمَ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا وَالْيَوْمِ آخِرٌ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ومجِكْ فُرْبِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ أَخِيرُ فَقَضَ ضل اللَّهُ لَأَبْلَالٍ بَعِيدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَوْفِرَ لَهُمْ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 ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا تمدادوا كفرا لم يكن الا من يوخر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً, عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين من دون المؤمنين أولياء من دون المؤمنين، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من دون المؤمنين. ايابته عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في كتاب ان اذا تبعتم ايات الله يكفوا بها ويستهزؤوا بها فلا تقعدوا فلا تقاولوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره اَنِذَا سَمِعْتُمُ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَرُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ اَنِذَا سَمِعْتُمُ آيَاتِ اللَّهِ من يكفر بها ويستهزأ بها فلا تجالوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تجالوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره وقد رزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكثر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميع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 فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم لكم معكم قالوا ألم لكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين قالوا ألم نستحوذ عليكم ولنحكم من المؤمنين المؤمنين قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَلَنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين وإن كان للكفرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكو بينكم يوم القيامة القيامة بينكم يوم القيامة فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا على المؤمنين سبيلا وَلَيَجْعَلَنَّ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى وَإِذَا قَامُوا إِلَى الظَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى كُسَالَى وَإِذَا قَامُوا إلى الصلاة قاموا كسالا كسالا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يراؤون يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا مُذَرِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ مُذَرِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَهَ هؤلاء هؤلاء مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين من دون المؤمنين لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين, لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ولن تجد لهم نصيرا من النار ولن تجد لهم نصيرا في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الضغف الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا, من النار ولن تجد لهم نصيرا إن المنافقين في الضغف الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصروا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولائك مع المؤمنين مع المؤمنين فأولائك مع المؤمنين وأخلصوا دينهم لله فأولائك مع المؤمنين مع المؤمنين إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصروا بالله وأخلصونهم لله فأولائك معلمون ممن وسوف يبت الله المؤمنين أجرًا عظيمًا وسوف يبت الله المؤمنين أجرًا عظيمًا ما يفعل الله بعد ذلك إن شكرتم وأمنتم وَمَن تُمَّ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَآمَنْتُمْ وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكوا وآمنتم وهمنتم وكان الله شاكرا علما وكان الله شاكرا علما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا مغولب لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من وكان الله سميعا علما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا أو تعفو عن سوء فإن إن الله كان عفوا وقديرا أو تخفوه أو تعوه عن سوء إن الله كان عفوا وقديرا إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعوه عن سوء إن فإن الله كان عفوا وقديرا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 ويقولون نؤمن ببعضه ونكفر ببعضه ويريدون أن يتحدوا بين ذلك سبيلا ويقولون نؤمن ببعضه ونكفر ببعضه ويريدون أن يتحدوا بين ذلك سبيلا ويقولون. نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتحدوا بين ذلك سبيلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفذقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريدون أن يتحدوا بين ذلك سبيلا هؤلاء كهم الكافرون حقا هؤلاء كهم الكافرون حقا هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاب مهينا وأعتدنا للكافرين عذاب مهينا وأعتدنا للكافرين عذاب مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفزقوا بين أحد منهم أولئك سوف نعطيهم أجورهم سوف نعطيهم أجورهم سوف نعطيهم أجورهم سوف نعطيهم أجورهم أولئك سوف نعطيهم أجورهم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نتهم أجرهم سوف نتهم أجرهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نتهم أجرهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم والذين آمنوا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفزقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء من السماء من السماء عليهم كتابا من السماء عليهم كتابا من السماء انزل أن عليهم كتابا من السماء عليهم كتابا من السماء عليهم كتابا من السماء لقد سالوا موسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهره فقالوا ارنا الله جهره فَقَالَ سَأَلُوهُ مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا فَقَالَ سَأَلُوهُ مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا فَقَالَ سَأَلُوهُ مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَهْ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَهْ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَهْ فَقَدْ مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَهْ فَقَصَّلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَيْنَ اللَّهُ جَهْرُ فَقَصَّلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَيْنَ اللَّهُ جَهْرُ جَهْرِهِ, جهره فَأَقْبَلَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ مِنَ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 أتهم البجلاء تفعلونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا واتينا موسى سلطانا مبينا موسى سلطانا مبينا واتينا موسى سلطانا مبينا واتينا موسى موسى تنطقا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بنيفاق وقلنا لهم يدخل الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السجد وقلنا لهم لا تعدوا في السجد وقلنا لهم لا تعدوا في السجد وقلنا لهم لا تعدوا في السجد وقلنا لهم مدخل الباب سدّوا قلنا لهم لا تعذو في السبّ ورتعنا فوّقهم الطور بميتاهم وقلنا لهم مدخل الباب سدّوا وقلنا لهم لا تعذو في السبّ وقلنا لهم لا تعذو في السبّ وقلنا لهم لا تعذو في السبّ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا واقضنا منهم ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا فلما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقسمه الامم باءا بغير حق وقولهم قلوبنا غلظ وَقَتْلِهِمُ لَنبِئَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَطَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلّ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَطَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلّ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَطَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلّ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِ الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل بغير حق وقولهم قلوبنا غل وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا وَكُفِرَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَكُفِرَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقُتِلُوا لَنبِآءٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلُهُمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ فَبِمَا لَقِيَ الْمُؤْمِنُونَ فَاقَهُوا وَكُفِرُهُم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقُتِلُهُمُ الْأَنبَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَطَوَّلُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ وَقَتْلِي مُلَّ الأنبياء بِوَيْلِ حَقِّهُمْ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُ نَاقُلْ بَلْ الطَّبَعُ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 وقوله مو قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وقولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شُبّه لهم وما طلبوه ولكن شُبّه لهم وما قتلوه وما طلبوه ولكن شُبّه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك من وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا التَّبَعُ الظُّنُّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 فَذِى الْمِنْ مِنَ الَّذِينَ هادوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا فَذِى من الذين هادوا حربنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة حربنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقضنه عنه وأكلهم اموال الناس بالباطل واكلهم اموالا الناس بالباطل واكلهم اموالا الناس بالباطل واكلهم اموالا الناس بالباطل وَقَدْرَهُ عِنْدُهُ وَأَكْلُهُمْ أَمْوَالًا نَاسِبَ الْبَاطِلِ وَأَخْذُهُمُ الرِّبَا وَقَدْرَهُ عِنْدُهُ وَأَكْلُهُمْ أَمْوَالًا نَاسِبَ الْبَاطِلِ أَمْوَالًا النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَخْذُهُمُ الرِّبَا وَقَدْرَهُ عِنْدُهُ وَأَكْلُهُمْ أَمْوَالًا نَاسِبَ الْبَاطِلِ وَأَكْلُهُمْ أموال الناس بالباطل، واعتدنا لكافرين منهم عذابا أليما، عذابا أليما، عذابا أليما منهم عذابا أليما، واعتدنا لكافرين منهم عذابا أليما، واعتدنا لكافرين منهم عذابا أليما. لَكِنَّ الْغَاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قَبْلِكَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَإِنْ تَأْتِهِمْ بِالْحَقِّ يَعْرِضُوا عَنْهُ وَإِنْ تَأْتِهِمْ بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمكتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر, واليوم الآخر والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخى، والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخى، واليوم الآخى، واليوم الآخى، أولئك سنقتهم أبر عظيما سنقتهم أبر الناسما. سنؤتيهم أجر نعيمًا سنؤتيهم أجر نعيمًا سنؤتيهم أجر نعيمًا سنؤتيهم أجر نعيمًا سنؤتيهم أجر نعيمًا أولئك سنؤتيهم أجر نعيمًا س يؤتيهم أجر سيؤتيهم أجرا عظيما إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبين من بعده والنبين من بعده أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إن اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رُوحٍ وَالنَّبِيِّ مِن بَعْدِهِ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إِبْرَاهِيمَ وَالنَّبِيِّ إِسْمَاعِيلَ وَالنَّبِيِّ بعده والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وأجوبة ويونسى وعائون وسليمان وعيسى وأجوبة ويونسى وعائون وسليمان وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأجوب ويونس وهارون وسليمان وعيسى وأجوب ويونس وهارون وسليمان وعيسى وأجوب ويونس وهارون وسليمان إلى إبراغام وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وغارون وسليمان وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داوود زبورا زبورا وأتينا واتينا داود زرورا ورسولٌ قد خصصناه عليك من قبل ورسولٌ لن خصصهم عليك ورسولٌ قد خصصناه عليك من قبل ورسولٌ لن خصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما رسل مبشرين وملذين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ليالا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكما لكن الله يشهد بما أنزل إليه لكن الله يشهد بما أنزل إليه بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفّ بالله شهيدا وكفّ بالله شهيدا وكفّ بالله شهيدا إن إن الذين كفوا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا ضللاً بعيداً قد ظلوا ضللاً بعيداً إن الذين كفوا وضلوا لم يكن الله ليوفر لهم ولا ليهديهم طريقاً لم يكن الله ليوفر لهم ولا ليهديهم طريقاً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم قالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم قالدين فيها أبدا قال لي فيها ابدا وكان ذلك على الله يسير يسرا يا ايها الناس قرجا اقول الرسول بالحق بربكم فامنوا خيرا لكم بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم خرجكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم يا أيها الناس خرجكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم فأمنوا خيرا لكم فأمنوا خيرا لكم, فآمنوا خيرا لكم. يا أيها الناس قد جئكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض والأرض, والأرض وكان الله علما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق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 القاها الى مغنم وروث من القاها الى مغنم من القاها الى مغنم من القاها الى مغنم من الْفَزَاءَ إلى مَجْدٍ وَرُوحٍ مِنْ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ فَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ خيرا لَكُمْ إِن تَهُو لَكُمْ إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد سبحانه أي يكون له ولد سبحانه أي يكون له ولد سبحانه أي يكون له ولد سبحانه يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وما في النب و ما في الأرض وكفّ بالله وكفّ بالله وكفّ بالله وكفّ بالله لي المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ولا الملائكة المقربون لجسدا فالمسيح أياكن عبدا لله ولا الملائكة المقربون وما يجسدا عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فسيحشرهم إليه جميعا, إليه جميعا فسيحشوهم إليه جميعا، فسيحشوهم إليه جميعا، ومن يستكثف عن عبادتي ويستكبر فسيحشوهم إليه جميعا، فسيحشوهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوففهم أجرهم ويزدهم من ثبّله فيوففهم أجرهم ويزدهم من ثبّله فيوففهم أجرهم ويزدهم من ثبّله فيؤفِّيهم أجرهم ويزيدهم من ثُبُلِه، فيؤفِّيهم أجرًا ويزيدهم من ثُبُلِه، فيؤفِّيهم أجرًا ويزيدهم من ثُبُلِه، فأما الذين آمنوا، فأما الذين آ الصالحات فيوفيهم مَنْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّهِ مُؤْجُورَهُ وَيَزِيدُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم مَأْذِبَةً قَدِيمًا عَذَابًا أَلِيمًا عَذَابًا أَلِيمًا, عذابا أليما, عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولا نصيرا وليا ولا نصيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربك وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قد جاءكم برهان من ربك وأنزلنا إليكم نورا مبينا، قد جاءكم برهان من ربك وأنزلنا إليكم نورا مبينا.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 من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس قر جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا, وأنزلنا إليكم نورا مبينا قد جئكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيُرحب لهم في رحمة منه وتضله ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما ويهديهم إليه صراطا مستقيما ويهديهم إليه صراطا مستقيما وَتَظْلِبُ وَيَهْدِيهِمْ إلَيْهِ ضِرَاطًا مُسْتَقِيمَةً وَيَهْدِيهِمْ إلَيْنِ ضِرَاطًا مُسْتَقِيمَةً فَزَيْدَهُمُ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَتَظْلِبُ وَيَهْدِيهِمْ إلَيْهِ ضِرَاطًا مُسْتَقِيمَةً وَيَهْدِيهِمْ إلَيْنِ ضِرَاطًا مُسْتَقِيمَةً فسيدخلهم في رحمة منه وتضيؤ ويهديهم إليه سرّاط مستقيمة سرّاط مستقيمة فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا عملوا بالله واعتقوا به فسيدخلهم في رحمة منه وتضلوا ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفسونك قل الله يفتيكم في الكلاله في الكلاله قل الله يفتيكم في الكلاله إن هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وله أخت فلها نصف ما ترك وله أخت فلها نصف ما ترك إن مُؤنَهَلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد و هو يعرفها لم يكن لها ولد و هو يعرفها لم يكن لها ولد يعرفها إن لم يكن لها ولد يعرفها إن, إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما السلطان مما درت وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِن كَانُوا إِفَتَ الذَّكَرَ لَنِسَاءٍ أَمْ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ رِجَالًا وَنِسَاءً أَمْ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ مِثْلُ حَظٍّ فَيِنِينَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا يبين الله لكم ان تظلموا يبين الله لكم ان تضلوا يبين الله لكم ان تضلوا يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود عليم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود عليم يا أهل الذين آمنوا أوفوا بالعقود يا أهل الذين آمنوا أوفوا بالعقود عليم يا أهل الذين آمنوا أوفوا بالعقود والله بكل شيء عليم بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود آمنوا آمنوا, آمنوا آمنوا أوفوا بالعقود عليم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود آمنوا آمنوا أوفوا بالعقود علم يا الجهل الذين آمنوا أوحوا بالعقول يا الجهل الذين آمنوا يا الجهل الذين آمنوا أوحوا بالعقول والله بكل شيء إن عليم يا الجهل الذين آمنوا أوفوا بالعقود بكل شيء عليم يا الجهل الذين آمنوا أوفوا بالوقود.